وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ أَسَاءُوا لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا li yanjazi alladheena asa'u bima'anid wa ahsanu wa yanjazi alladheena ahsamu bil الذين يجتنبون كبائر إثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذا شئكم إلى لعنة وإذا تمو أجنة وإذا تمو أجنتون في بطن. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أثريت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى أَنْ لَا تَزِرُ وَازِرَةُ وِزْرَ أُخْرَى وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى Sumpah yujazaul jaza lofa, wa an na ila Rabbikal muttaha, han ka wa abaka wa annahu huwa amata wa ahya wa annahu khalaqaz zunjaina dhakara wa unsa INNUTASTI NATHUNA WANNA ALAIHIN NASANTALKHARA WANNA HUWA AGHNA WA WA الشعرا وأنه أهلك عادا لولا وثمودا فما أبقى وقوم نوح من قبل kanuhu nu allam wa amtar wal mutan fikanta huwa saghasha saghas san bii anaa ala'i rabbika tamtama haza nanzi ليس لها من دون الله كافر. أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ فِي تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَإِذَا ضُحَيْتُمْ كُنَّا وَلَا تَبْكُونَ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا يَا قَارِئَ الْقُرْآنِ حَقًّا عِمَّ بِهِ نِعْمَ الْأَنِيسُ وَنِعْمَ